أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خداي بخشن دو مهربان تاسین تلك آيات القرآن و كتاب مبين چند پيته لسرطای هنده لسرطاکانی قرآن دا هاتون جمارهان چوار دا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز مزنیو گرنجی قرآن کنتوانای هیچ کزدانی باو پیتانا کتب چی آوا بیویند دابنید برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کبب نو با اومو بستا بگمان ناتوانن هر وحاد چندهان نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا وآيات كان يم قرآن أنو فرماني كتبه چي بروزو آشكرا ورونة هدى و بخشو مجد بخش بإيمان داران لهم موسر دمك دار الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اواني كنوية جكانيان بطاچي انجام ددن و زكاة دبخشن و باور ريشي بتين و دامزراوين بر رجي قيامت هيا ان الذين لا يؤمنون بالآخرت زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون بيگو مانواني باور بقيامت ناهيانن كارو کرده و خراپا كان من جوان کردون لبروا تاوي دل يان چوير بو و خراپي کردار كان يان اولائك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الاخسرون نا خشتين ونا صورترين سزا بويا امادعو اوان لقيامه لهم وكز خساره من ترن وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم اي محمد براسي تول لا ينزا تيجي دان او زانا والقران فيرد كريتو بيد دريد اذ قال موسى لأهله اني آنست نارا اني انست نارا ساتيكم منها بخبر او اتيكم او آتيكم بشهاب قبس لعلكم تستلون ياد يان بيهنا كاتيق موسى لرقائي قران ويدا بو ميسر بهاو سركي ويد او اللي ردا بمين نوا براستي من آگريكم بدي کرد وو دلم پي خوشا لوه وحوالكتان بوده هنم يان سل کا بزوتكتان بوده هنم بو او خوتاني پي گرم تلما جاءه نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين جاكاتك جيشت الله اوي باغري با بيني نور روناچي شي بيونيا لكرا بيروزا او كسي كلبال اغركدايو او پاشیو به گردی با خدای کپروردگاری هم مزیهانی يا موسى، انه أنا الله العزيز الحكيم. اي موسى، آو كسي قصد با دكات، آو منم، آو خدایي كبال دست داناي. و فلما رآها تهتز أنها جان ولا مدبرا ولا مدبرة ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. عساقت فريبدا جكتك فريدا بيني وكوتل مار بخيرا موسى حالاتو بشتيتا كردو اوري ندايو اوسا خداي قور فرموي اي موسى مترسا تنك براستي بيغمبران للاي من ناترسنو بيميان نيه الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور الرحيم مَجَرَّكَ سِكْتَمِي كِرْد بَيْتُهُ پاشان چاكا كاريان جامبدا دوي اوي پيشتر هلي هبو او من بو او جورا كسان خوش بو مهربانم و يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سو في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين جاد استكد بخرج جيرفان توا هر كت درت هنا بس بيي شي بعيب ديته امدو معجزه لا ريزينو معجزه دايبو فرعون وقومك براسيا وانا قومي شي لس نور درچوبون فلم ما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين جکاتیک موعدی زکانیه میان بررو نیو آشکربو هاتو خرای برتشویان و تیان، اما جادوی چی آشکرایی؟ و جحدو بیها و استیقنتها فسهم ظلم فانظر كيف كان عاقبت المفسدين جاوانا هر ق استوریان کردو باوریان پینبو با زورداری و لكاتك دال لنا اخي دروني انا وهستيان ذكرت حقيقته الراسته دتما شابك وسرنج بدا بزانه سرنج جميع تا وان باران وغنهكاران چون بو چون طولمان لسندن ولا قد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سوان بخدا بگمان ایمه با داود و سلیمان زانیاری و زانستیمان بخشی هر دو چند وطیان سپاس و ستایش با او خدایی که زیاد رزی ایمه دا و بسر زور گلبند ایمان دار کانی دا. و ورت سلیمان و داود و قال یا ایوها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیئ إن هذا لهو الفضل المبين مشتكمان <سؤال> براسی اما هر فضول رزشی اشکرایل لالان خدا و پیمان بخش را وحشران سلیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون ارتش سربازو لشکری سلیمان هبو لپریو آدمی زادو بالند کان نمايشان کرد با ریزو رکوبیچی همیان بسرتا و کتایان یاچیان حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل قالت أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هتاك جيشنا دولي مرولا مرولم يتكيع هواري كردوتي أهاي مرولينا بتنا مالو كنوكالبركان تانوا نو سليمان سر بعضني بيشلتان بكن لكاتك دا هستان بيناكن. فاتبص مضاحك من قولها. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سليمان كجوي لها واري بويتي یارمتم بدا دلو درونو روح و جانم کو بکرو تا سپاس گذاری ناز و نعمتت كانت بم بسر منو دایکو باو کم دار جان دوتا رواكم چم بكا تا کارو كردوي چا انجام بدم كتو پی رازي بيتو بر رحمتو مهرباني خوت بم خر الريزي بند چا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين إن جاء سليمان كوتا بصر كردنوا وپشكنيني دستو تاقمي بالندكان ووتي او بوچي من بابونا بينم ياخذ عذابا كان لا شديدا أو لا أو لا بسلطان مبين. سوين بيت, بيت زور سختي بدم. يان سري ببرم يان فمكث غير بعيد فقال احقت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين سليمان زورتا وريناكرت بابو بيدابو يكسر هاتو نشتا ووتي اوي من بيم زاني واتو من نزاني ومن لوراتي سبا وهاواليشي الراس درستن بو هناويد وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم من دكاتو لها الناز تختي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عن السبيل فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فهم لا يهتدون. خوي وقوم خدا. شيطان كارو ورباز ري الراس رين ور موي ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون شيطان ريلي اگر تن بو اوهي بن بو او خداي كنهي ندرده چشد لأسما نکان زويدا زويده و دزانه ده و تي دشار نبو تيش عاشق <تصفيق> راده الله لا اله الا هو رب العرش العظيم خدا او ذاته يا كتجلو خدايتي خاوني تختي مزنو قوريا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين سليمان وتي ببابو امل لو جوالو وقفتاري تو دكولينوا تابزنين الراس دكيتيان للريزي اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون او سلیمان نامی چی نوسی و دای به پپو فرمانی پیدا ک برو ام نامی به بولو شوین چی برچاوده بو یان فر بدهو باشان لپنا یک ده خود حشار بدهو بزانا دلن چی و چباس خواس یک ده کن قالتی یا ایها الملئ اننی القی الی کتاب کریم شاجنهاتو نامی بینی و خندیو فهدو وزيران وانجمه ناكي خوى كو کرده ووتي اي رزداران براستي من نامه چه پيروزو برايزم بودان راوه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم نامك الله سليمان ويو بنابئ خدای بخشند ومهربان ودست پيدکاتو دلايت اللا تعلو علي واتوني مسلمين خوتن ب گورم زانو لمیاخی مبنو ورن مسلمان ببن واز لخور پرستی بهنو بدی هنری خور مانگو واستیرو زبیو هتا دوای ب پرستان قالت ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون ان جاء بلقيس با مدواني و اي ريز داران مرهان تشير كيف كم باشا خو من هش برياريكم نداوه حتى اولي آقا دار نبوبنو راتان لساري نداوهد قالو نحن أولو قوة و أولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين انجمه نكي وطيان خود دزانيت كي مخاوني هزو تواناو دسلاتي تندو تيجين فرمانيش فرماني تويا تحضير و تفكره كيف تفرمانه يدهيه؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس وتي براستي لشكره باشا كان كاتيك تبن الشارو ديها تكانوا ويرانو تووي کردوا توي تاندوا كساني خوند صلاتو بياويناوداري او شوانيان زليل ورسوا كردو هميشا او بيشانو بو جورد كنو هر واج دبن بيگمان من نحز لكارساتي وانا كم و اني مفسله اليهم بهدييه فناظره بما يرجع المرسلون بيگمان لبروا من بريار مداوكا دياريتشان بو بنرم جاชาวره دا کەم بزان منو نەرکان چا حوالیکم بو دهن نوو هل سلیمان چوند بیت لم ما جاء سليمان قال أتمدنني بمال قال أتمدنني بمال فمن آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون جاكاتيغ نيرنير درا وكان غيشتا ل سليمان حوالي ديار يكي غياند سليمان بتوري و بيود يود ثان بيد بمالو سمانو دياريكم تشيم بكن من ظنيام كا اوشتاني خدا بي بخشيوم لو تشاغ ثوروبن رخرك با ايوي بخشيوا نخير من بو دياريادل شاد نابم بلقو ايون بديار يكاتا شادبا يرجع اليهم فلناتينهم بجنود قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ادله وهم صاغرون اين نرى بلقيس بقره روا بوليان بخوتو ديار يكاتا سوين بخدا دبيد بسر بازاني كواب بچين السريان كنه يان دي بيتون نتوانن برقريبكن دبيد دريان بكين لولاتيان لكاتيك دا اوان زليل ورسوه وشكاون قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين سليمان زاني هرشكي كاري گرد بيت بايا روبا انداماني حكومتكي وتي أي خلچنا كامتان دتوانيت تختی شاجن بالقیسم بابهنید پیش اوی بین بولامو تسليم ببن قال عفريت من الجن أن آتيك بهي قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين دو اقل وتي من بود دهنم پیش اوی دوام تواب بيتو لجي خود هستید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 وَمَنْ شَكَرَ فانما يشكر يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غني كريم كَرِيمٌ بلام ناوی أعظمي خداي دزانی وتي من بود دهنم داستی کرد بن زاو پاران و داوای ل خدا کرد. او ساکتو پر سلیمان بینی تختی پاشایتی ل لیدان را ووی. اما لفظ دو بخشش کانی پروردگارم بو اوی تاخیم بکاتوا. که آیا پاس گذاردم یا نه شکرو بدن مگ. جا اوی سپاس گذار بیت او براستی سپاس گذاره با خوی. اوشی کس پلایا او بیگمان پروردگارم دو لمان دو بیانیا زاو خاونی بخشش با رأيت شهيل سرقويك أو كسا سليمان عليه السلام خويبوا قال: نذكر لها عرشها لنظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. إنجاز سليمان فرمان داوتي تختي باشات يكيد سكاريبكن هندك رنغو نخشي بقرن سر زدين بزانين بلقيز دينا سيتها يان لو دبيت كن كنا إنسناه. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عرشك قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ جاكاتك بلقیز غيشت پیوترا تختی پاشایاتی تو آوايا بلقیز وطی او اما پش امش زانيا ریمان هبو در باره تواناو در صلات سليمان اما تسلیم بوين نیازی جنگ من نیا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين اوشتاني که بالخیز دي پر خدا بوبو نبار بس لدلو دروني دا لبرامبر آيين خدا دا براستی او کاتی خوی لریزی قومی که بی باور له دخول صرف فلما رأته حسبته لجة وكشفت کشفت عن ساقیها. قال انه صرح ممرد من قواريد قالت رب إني ظلمت نفسي و مع سليمان لله رب العالمين أوسابي وطراب بطورة كوشككوه كاتك برو كوشككو تره أويق لبردم كوشكك دابو بشوش سري جيرابو جاكاتك بلقیز بيني ويزاني أويش زورو قاتي خوي حل کر تا تر نبيد سليمان وطي أوبان تاية بشوش سري جيرابو بلقي السرسان بو صلاتو صلاة و كشك و تلار و ناز و نعمة ما ديو معنوي كخداي قو رب سليمان بو يوتي پروردگاره من براستي تاستاس تمام لخوم کردوه اتروالقل سليمان دا تسليمي خداي پروردگاري جهانيان بوهن ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذاهم فريقان يختصمون. سوين بخدا بوهوزي ثموديج صالح بران مان نارد فرمان مان پیدا کپیان بله تنها خدا بپرستن کجی دست بجی خالک کبون بدون دستوو چه شونا لنوانیان دا برپابو. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح بيوتن أي قومو كسم. بوتيء وبراي خرابتان بيش تاكو. حزدك ان بلاؤنا بسر بيت. أي بوتي دعوى لي خوش بول لا خدا ناكن بوؤي الرحم تان بيكريد. خداي جورد دروي زياترتان لبكاتوا قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون خلقك وتيان يمتوشي شوم النقبتي بوين بهي توو أواني اللقل تودان صالح وتي نخير وانيا نقبتي الشومتان للايان خداوة بودهد بونتان وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصنعون لو شاردان نو دستهبو كغناهو تاوانيا انجامددو دا توي خرابي اند ولاد دتشاندو دا بلاي تشاكو تشاكا كاريدا ندتشون قالوا تقاسموا بالله لن واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما شهدنا مهلك اهله وإنا لصادقون. أم يانس ويان بخوداب بو يكتر بصر مالو من باشان اگر گومان ين ليكردين سوين دخوينو بكا سوكاري دالين ايما اگامن لاتياتوني اوان نيو ظل نياب ايما الراس گوشين ونكر وكر و مكرنا مكر وهم لا يشعرون اوتا وان بارانا پلانو تلكيان جرا بولانو بردني صالح وشوين كوتواني اماش نخشيه چه ترمان چهشا بارزگار کردن ايمان دارانو لنوبردن خدا نناسان اوان آقايا لينبو هستيان په ندكرد انظر كيف كان عاقبة مكرهم اننا دمرناهم و قومهم اجمعين جايتر سرنج بدو تماشاكا سرنجامی پیلا نکان چيان بسرهاد براستي اما فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان كذلك لا ايه لقوم يعلمون وتم لكان يان كا ولوتشولا أوستميك اوستمايك كرديان براسي آلو بسر دا بلقوا نشاني تووهي بوك كسانك كان شتيب بزانن وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ أو سائما أو كسانما نرزقار كيرت كباور ينهنا أو قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ لوت بيغمبريش كاتي خوي بقوما بَشَاءَ ا يَا أَوْكَارَ النَّبَجُوتَاوَانُ غُنَاهَا أَنْجَامُ دَدَن لَكَاتَكْدَ ا يَوْتْشَاوْتَانْ هَيُو دَزَانَنْ تُنْشَرْمَزَارُ خَجَالَةُ الرِّسْوَانَابَنْ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ آیا رواية کار از یخوتن لگل پیوان دانجام بدن لجیاتی جنان نخیر ای و جیر نین بلکه ای و جله کنسهرن زمی آمیش كان جواب قومه ای الا قالو اخرج آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون كتيولامي قومك يهتشنبو تنهى كوتواني واهله الا امراته قدرناها من الغابرين سر انجام اعمال لطو خاو خزانی من رزگار کرد جگل جن کی کبریار دابو لطیعش وان بید تونک حل تشاغ چاگ نبو باوری بميردی پی گمبری نبو. و أمطرنا عليهم مطران فسأ مطر المندرين لبر بيان داب بردباران من کردن آیک بردبارانی به درک را و کان سختود جوارا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون أي پغمبر أي إيمان دار بلاي سباسو استائش بو خداي مهربان صلاة لسروا بندانش كحلي بجار آیا او خدا مهربان تشرکتره که برستی تو پر روي يا آواني آوان ديكنه شريك او ها بالبوي؟ من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما فأنبتنا كأن بِهِ به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون <تصفيق> یا اوزهایی که آسمان کانو زدید درس کردو، ل آسمان و بارانی برندوا، جا باخو بستانی جوان و رضا آمان پی برهمهن آوا، ایوان تندتوانی درختکانی بر ونن، تجای بر او مکی، آیا روايا ک خدای چیتر لگل خدای پرو درگرده همید؟ نه خیر لگل اوهمو بالگانده، زور بیو خلکل ری بازی راست لاددنو شویی چاو تیو نادرستی دکون.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 آیا تنها او زات نیک زویدامزران دو، لنا ویداد جوگ و رباري رخسان دو، هروها زنجیرت شاید که دات سپان دو، لنوان دو دریا کجدا بر باستی بر پاکر دو، کاوی شیرنو سویر تکالابن؟ آیا روایه خدا چتر، لگل خدا پروردگار ده هبید؟ نخیر وانیا، اوهمو بالگان دا، زور بی او خلقا أم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئلهم مع الله قليلا ما تذكرون. آیا چی از جلال ذاتی پروازگار که به و هواری لیقوم او بدرتانو بیدال دوا کات اگن زاد کاتو خوش کان لاد دتان کاتن نشت جیو زینشین لزیدا؟ آیا روايال لگلوزات خداي تره بهت که میگیا داوری ور بگرنوت یا فکرنو بیر بکنوا؟ في ظلمات البر والبحر وما يرسل رضياء بشرا بين يدي رحمتي أئلهم مع الله تعال الله عما يشركون <تصفيق> چه باش شمال هل قری هل می آو دنیا ریت وقت مش دیک پیش گیشت نی بارانی خداي تر هبید بر زیو بلندیو خداي جورا لبرم بر اشان و کنفامان دی کنه ها ولو شریک با آزادها. الخلق ثم يعيده وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَئِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُو بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ آیات شیع لسرتا و دروست کروان بدیده نیت پاشان دوائی تیک دانی سر لنوی دروستی چلو اسمان او بهوی تیش چی خورو باران او هوا وا ل زوی بهوی خا و روزی تن پیدا بخشید ای روايه ل گل زاتی خدادا خدای ترهبت پیان بلے ادی بل چی بهن میدان اگر ای ور راز گون قلنا يعلم ما في السماوات والارض الغيب ان الله وما يشعرون أيان يبعثون أيحي يا غمبر بيان بلة تقلل خدا هرشي لآسمان كانوا الزبيد هيا هتيا نقدر نين لبنهانو شارا وكان هستيجنا كان كيزندودكريناوا بل الدار كعلمهم في الآخرة دلهم في شك منها بلهم منها عمون نخير اوان الزانياري وزانستيان در باري قيامت كوتاو كمو كرتا بلکو اوان لقماندان در باري بلکو هرچويرن لعاستي داو دليان نابينايا وقال الذين كفروا أئدا كنا ترابون وأباؤنا إن لمخرجون. ببا قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. سوين بخدا برزتي إما بيشتر لم بالإنعام أن بيدرو لا قلب أو ببيران ما عنده أما هتش تجنيه تنها داستانو قسيب يشينك قل سير في الأرض فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ذَبَكَرِينَ بَسْر زَبِيدَا وَالسَّرَنْج بِدَانُو بِزَانِن تْرُون بُ سَرَنْجَامِي تَاوَانْ بَارُو تَاوَانْ كَارَانْ وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ تُوشْ خَفَضْ مَخُو بُيَانُو غَمْجِين مَبَلُو پِلَانُو تْرَكُو فِي لَانِيكْ أَنْجَامِي دَدَنْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ خدا ناسان دلين كي أم بلينة پيش ديت اگر ايو الراز دكن قل عسا أن يكون رد فلكم بعض الذي تستعجلون. پيان بلين دورني بشيق لوس زائي كي ايوة پليلية دكن بمزوان بوتان پيش بيت وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ أي محمد براستی پروردگاری تو خاونی فضل و بخشندیه بسر خلچیه و بلام زور خدا ناکن وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ بجمان پروردگار چاک دسانت چیل سینہاندا حشارددنو فِي اشکر دکن وما في كتاب مبين يتشتهغ له خداه پنهان نيال اسمان داوود يا لزويده لدوسي اي اشكرا دا تومر نكرا بيت ان هذا القران يقص بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون برستي ام قرانا زور به زوری اوشته کنواه اسرائیل جاوازی و چشان لسری ها باسی دکاتو لید دویتو رونی دکاتوا. و اینه له دو و رحمت للمؤمنین. هر و رن میو رحمتو مهربان یبو ایمان داران. این ربک یا بينهم بحکمی و العزيز العليم. براستي پر وردگارد دا وريدكال لنوانياندا بدا بد و فرماني خوي هر اویش ذاتي شي بالا دستو زانايا فتوكل على الله إنك على الحق المبين اي پیغمبر، اي ايمان دار كواتت تو پشت بخدا ببستا براستي تو لسر حق و راستي شي عاش إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا واللو مدبرين <تصفيق> وما أَنْتَ بِهَادِ العلم عن ضَلَالَتِهِمْ إن تسمع إلا من يؤمن بِآيَاتِنَا فهم مسلمون. هداية <تصفيق> أم راستيان بدء بجوية وكساندا كبعور بآيته فرمانكاني إيمداهينا لقرآن وبونا وردا تكعوانا همشم الكثير فرمانكاني خدي جورا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون. كاتيك برياري بربابوني خيام الدرا ياخد نزيق بوآ زندوريك لزبي دردهينين بويان كقصيان بودكاد كبراسي زربي خلشي با وريان بآيتو فرمانكاني إيمان نبوآ.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 حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بأياتي ولم تحيقو بها علمًا ولم تحيقو بها علمًا مما ذقتم تعملون. هتاو كاتي دين ايا ايوا برواتان بايتكاني <هتنشوري> من هنا لكاتك ايوا هيدزان ستوزانيا ريكتان دربار النبو ياخذ ايوا خريشي تشيبون تشيتان ذكرت بايتكاني ايما ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون سرنجام بريارو فرماني خدا جاقسان ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار نبصرا إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون آیا او خالق النیان بینی و کبراستی ای مشومان تاریکردو تا تیادا به حسینوا راجشمان رونا کردو تا هموشد ببینن براسی علی و دیاردان دا زوره بکسانه ایمانو باور بههنن و یومی فخ فی الصور فزعمان فی السماوات و من فی الأرض من شاء الله وكل اتوه داخلين روشك بكفو دا. هركز كانوا هركز يا زور وان ترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون <تصفيق> لکاتک داک که آوانیش وکو هور لجولدان، تونکا زوی بخیرایی هزار کیلومتر لا ساعتک دا بدوری خویداد سورت او. هروها لسرتای برپا بونی قیامت داشی و کان وکو خویشی کرا ود دبرین با آسمان داو تعلو تولی زویان پی پردا کرده امه امید دست کردی او خدایی که هم مشتی چی باو پر رکو پیچیدرس چی او، برزتی او زاتا زور آگای باو کارو کردواني وانی که انجامید دان. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون بكارو بيت پاداشتی لو ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النَّارِ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ايا قد اشهده درتوه انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ المنذرين. أي بي بي براسي من تنها خداي أم أم ببرستم كحرمتي بودانا أو شم بردارو مسلمان كان بم فرمانش امپیدرها و که قرآن دور بکم و بر دوام بیخوان ما جا ویربازی هدایت ور بگرید، او براستی قازان جی ور گرتنی رن مایه کی هربو خویتی لد ویا و قیام دا سودیل ور دگرید. او شیک جمراد بید تو پی بل من زرم نسرتان نیا بیگمان من تنها یکی کم لبیدار کر و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 سپاس و استعیج به خدا، لعائن دیه چین نزیک ده، همو بالگو خوی نشان خویتان نشان داد تو دهان ناس نوا که هموی دستکارو کارو بدیهن رای خدایا، به جمان پروردگاری تو غافلو بی آگانی آل و کارو کردوانی که انجام